بسم الله الرحمن الرحيم أحيانا الكلمات تكون سببا في هداية إنسان من الضياع هداية شاب من التين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كان عبد الله بن مرزوق في دنيا وسعه فشرب ذات يوم على لهو وسماع غناء وخمر فلم يصل الظهر والعصر والمغرب وعنده جارية حضية فلما جاء وقت العشاء أو جاز وقت العشاء جاءت بجمرة فوضعتها على رجل فانزعد قال ما هذا قالت جمرة من نار الدنيا فكيف تصنع بنار الآخرة فبكى بكاء شديدا ثم قام الى الصلاة ووقع في نفسه مما قالت الجارية وكان صلة ابن أشيم من كبار العباد يخرج يمر على شباب يلهون ويلعبون في طريقه الى العبادة فيجلس عندهم يقول اخبروني عن قوم ارادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا الليل متى يقطعون سفرهم ومتى يصلون وانصرف واليوم الذي بعده يجدهم في ذات المكان فيجلس عندهم ويقول لهم أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا الليل متى يصلون ويقول فلما كان ذات يوم ومر بهم فقال تلك المقالة قال شاب منهم يا قوم انه والله ما يعني بهذا غيرنا نحن بالنهار نلغو وبالليل ننام ثم اتبعه فلم يزل يعبد الله معه حتى مات عبد الله بن مسعود كان مرة يسير في ناحية من نواحي الكوفة فإذا فتيان فساق قد اجتمعوا يشربون وفيه المغن يقال له زاذان يضرب ويغني وكان له صوت الحسن فلما سمع عبد الله يغني وقف قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله وهو ما أحسن هذا الصوت لو كان بالقرآن وجعل الرداء على رأسه ومضى زاذان سمع الكلمة قال من كان هذا قال هذا قالوا هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قال قالوا قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله تعالى الكلمة عملت مفعولها القلب استقبل الغشا انقشعت فقام إلى العود فضربه بالأرض فكسر ثم أسرع فأدرك ابن مسعود وجعل يبكي بين يديه تاب إلى الله ولازم عبد الله ابن مسعود وتعلم منه القرآن وأخذ منه حظا من العلم وصار زاذان من كبار المحدثين يروي عن عبد الله بن مسعود وسلمان وغيرهما أخي المسلم